هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصل نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جو. أجوه يوم إذ النعمة لسعها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لا غية فيها عين جارية فيها سرر مرفوع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 فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من توالى وكفر فيعذبه الله ف ي ع ب ه الله العذاب الأكبر إن إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم.